موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدن الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أفقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا, صالحا لئن اتيتنا صالحا لكولن من الشاكرين فلما تغشاها حملت حمدا ما صالحا جعلا لهم شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا سَوَمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُونَكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أين يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا يستطيعون نصركم ولا فَسَهُم يَنصُرون وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَى يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ دَايُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ عن الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ ينزغنك مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فاستعذ بِنَا ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الذين إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا, تذكروا فَإِذَا هُمْ وإخوانهم يودونهم في الغيث ثم لا يتصور وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو نجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصور هُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا له وأنصتوا وأنصتوا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 لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال Attaq الله wa ذات بينكم vat الله والرسول ati'u Allah wa ar-rasul Wa ati'u Allah رسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجنت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وَإِذَا تليت عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا عَنَ ربهم يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ومما رزقناهم ينفقون يُنفِقُونَ عند ربهم. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وَإِنَّ فريقا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لكارهون يجادلونك فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى لأنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع تابر الكافرين ليحق الحق ويبطن الآخرين وَلَوْ كَلِهَا الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَظِيْثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَنفِنَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ وَمَ النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا الشيطون وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني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 ومن يشاطق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن بالكافرين لقتال أو تحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا وَلِيُبَلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَدًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُغِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا عدى ولن توني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين الله قل هو الله أَحَدٌ الله الصمد لم يَلِدْ ولم يولد ولم يكن له كفواً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 إنك تقضي بالحق ولا يقضي عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجا منك الا اليك اللهم افتح لنا ابواب الخير والتيسير وسد عنا باب الشر والتأسير اللهم اكفنا بجلالك اللهم اكفنا بجلالك عن شر الخساد اللهم اكفنا بعظمتك عن شر السحر اللهم اكفنا بماشر اللهم لا تسلمنا إلى عدو يؤذينا ولا إلى صديق يرضينا وطنا حنان يغنينا اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك امن سواك اللهم يا لطيف لطف بنا اللهم يا نطيف بنا اللهم لا تشمت بنا الاذى واجعل القران العظيم لنا دواء فأنت المداوي ونحن العليلين وأنت ثقتنا يا أرحم الراحمين اللهم احفظ علينا عقلنا وديننا وبك يا ربنا ثبت يقيننا وارزقنا حلالا يكفينا وأبعد عنا شر ما يؤلمنا ويؤذينا وإجنال طبيبي يداوينا اللهم إنا نعوذ بك من درك شقا ومن سوء القضاء ومن جهد الغناء ومن شماتة الأعداء ولسألك اللهم عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء يا سميع الدعاء اللهم إلا نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت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 ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا وطائدنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أهالنا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق وفي أفرانستان وفي كل مكان بقوتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم مزقهم شرهم ومزق اللهم اجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية ولا تقل لهم راية اللهم قمع أهل الزيد والعناد اللهم وانشر رحمتك على العباد اللهم فك ضيد المأسورين من المسلمين في كل مكان اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحمك اللهم آنس وحشتهم اللهم وردهم إلى اللهم انا نسالك ان تغيثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم, اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم ان اردت بذلك فتنه فقبضنا اليك غير مفتونين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لك يا رب